بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الحادي عشر من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على قيد الأنام صل الله عليه وسلم للإمام القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله فصل الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه في التشاهد الأول وهذا قد اختلف فيه فقال الشافعي في الأم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد لكنه يستحب وليس بواجب وقال في القديم لا يزيد على التشاهد وهذه رواية المزني عنه وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم واحتج لقول الشافعي بما رواه الدار من حديث موسى بن عبيلة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشاهد التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وروى الدار القطني أيضا من حديث عمر بن شمر عن جابر عن عبد الله بن وريرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فإنها زكاة الصلاة وقد تقدم قالوا هذا يعم الجلوس الأول والآخر واحتج له أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله صلى الله عليه وسلم فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرع الصلاة عليه ولهذا سأله الصحابة عن كيفية الصلاة عليه وقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يصلي عليه قالوا لأنه مكان شرع فيه التشاهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فشرع فيه الصلاة عليه فشرع فيه الصلاة عليه كالتشاهد الأخير قالوا ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر رسول صلى الله عليه وسلم فاستحب فيه الصلاة عليه لأنه أكمل في ذكره قالوا ولأن في حديث محمد بن إسحاق ولأن في حديث محمد بن إسحاق كيف أصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟ وقال الآخرون ليس التشهد الأول محل لذلك وهو القديم من قولي الشافعي رحمه الله تعالى وهو الذي صححه كثير من أصحابه. لأن تشاهد الأول تخفيفه مشروع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرض فيه ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه ولا علمه للأمة ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في الأخير لتناول الأمر لهما ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لاستحب فيه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد نفسه دون اله بالأمر بالصلاه عليه بل امرهم بالصلاه عليه وعلى اله في الصلاة وغيرها ولانه لو كانت الصلاه عليه في هذا الموضع مشروعه لا شرع فيها ذكر ابراهيم وآل ابراهيم لأنها هي الصفه لانها هي صفه الصلاه المامور بها ولانها لو شرعت في هذا الموضع لا فيه الدعاء بعدها لحديث فضاله ولم يكن فرق بين التشهد الاول والاخير قال وأما ما استللتم به من الأحاديث فمع بعض فيها بموسى بن عبادة وعمر بن شمر وجابر الجعفري لا تدل لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول لماذا كرناهم من الأدلة والله أعلم فصل الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه الصلاة والسلام آخر القنود. استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج لذلك بما رواه النسائي عن محمد بن سلمة حدثنا بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال قل اللهم اهدني في من هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت وصل الله على النبي وهذا إنما هو في قنوط الودر وإنما نقل إلى قنوط الفجر قياسا كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوط الفجر وقد رواه أبو أسحاق عن بريد عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الودر فذكر ولم يذكر فيه الصلاة وهو مستحب في قنوت رمضان قال ابن وهم أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال قال إن عمر خرج ليله في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف في المسجد فأحر المسجد أو زاع المتفرقون يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرات. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون امثل ثم عزم عمر على ذلك وأمر ابي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر رضي الله عنه نعمه البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا وقال كانوا يلعنون الكفرة في النصف يقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجز زك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمسلمين مسفًا من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال فكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاله للمؤهين ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو بحمدك ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عديت ملحق ثم يكبر ويهوي ثاجدا وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قدارة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذ كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوة فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالية لا خلاف فيما سرعيتها فيها واختلف في توقف صحة الصلاة عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها ورواه البيهقي عن عبارة من الصامت وغيره من الصحابة وقال مالك وأبو حليفة تستحب وليست بواجبة ووجه لأصحاب الشفعي والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة ما رواه, الش... ما رواه الشافعي في مسنده أخبرنا مطجف بن مازن عن معمر علي زهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب على التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه وقال اسماعيل بن اسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه وأبو أمامة هذا صحابي صغير وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي وقال الصاحب المغني اروي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لصاحبه فأحسن ثم انصرف وقال هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة وفي موطأ يحيى بن بكير حدثنا مالك بن أنت عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كب كبرت وحمدت الله تعالى وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمدك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد العبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا تزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتلنا بعده وقال أبو در الهروي وأخبرنا أبو الحسن ابن أبي سار السرخصي وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن رزين حدثنا علي بن من حدثنا أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع عن رجل قال سمعت إبراهيم النخعي يقول كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازه استقبل الناس وقال يا أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل مئة أمة ولم يجتمع مئة لميت فيجتهدون له في الدعاء إيش لا أذهب الله ذنوبه لهم وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا في الدعاء ثم يستقبلوا القلة وإن كان رجلا قام عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند منكبها ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك أنت خلقته وأنت هديته للإسلام فأنت قبضت روحه وأنت أعلى بسريرته وعلانيته جئنا شبعاء له اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له فإنك ذو وفاء وذو رحمة أعيده من فتنة القبر وعذاب جهنم اللهم إن كان محسنا تزيد في إحسانه وإن كان موسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه قال يقول هذا كلما كبر وإذا كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك ثم يقول اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على أصل على أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم ينصرف قال إبراهيم كان ابن مسعود يعلم هذا في الجنائز وفي المجلس قال وقيل له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر إذا فرغ منه قال نعم كان إذا فرغ منه وقف عليه ثم قال اللهم نزل بك صاحبها وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم المنزول به اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم نور له في قبره وألحق بنبيه صلى الله عليه وسلم كلما ذكره إذا تخرض هذا فالمستحب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلي عليه في التجهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه وفي مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الملائكة المقربين قال القاضي فيقول الله مصلي على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين إنك على كل شيء قدير فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه, عليه وسلم في الخطب لخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها وقد وغير يطلع في اشتراطها لصحة الخطبة قال الشفعي وأحمد في المشهور من لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه الصلاة والسلام. عليه, عليه, عليه وسلم وقال أبو حنيفة ومالك تصح بدونها وهو وجه في مذهب أحمد واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال ابن عباس رضي الله عنهما رفع الله ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه وفي هذا الدليل نظر لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه تبارك وتعالى هو له صلى الله عليه وسلم بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا بل هو ركنها الأعظم وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل خطبة ليس فيها تشاهد فهي كاليد الجزماء واليد الجزماء المقطوعة فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون تشاهد فقوله في غاية الضعف وقد روى يونس عن شيبان عن قدالة ورفع لك ذكرك قال رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقال عبد بن حميد أخبرني عمرو بن عون عن هسيم عن جوايبر عن الضحاك ورفعنا لك ذكرك قال إذا ذكرت ذكرت معي ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي وقال عبد الرزاق عن ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا هو المراد من الآية وكيف لا يجب التشاهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة وهو أبضل كلماتها وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها والدليل على مسرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ما رواه عبد الله بن أحمد حدثنا منصور ابن أبي مزاحم حدثنا خالد حدثني عون بن أبي جحيفة كان أبي من شرط علي وكان تحت المنبر فحدثني فحدثني أنه صعد المنبر يعني علي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر وقال يجعل الله الخير حيث شاء وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الحميري حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، قال سمعت أبي يذكر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقول بعدما يفوه من خبة الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزوالنا وقلوبنا وذرياتنا وروى دار من طريق ابن لهيعة عن الأسود بن مالك الحضربي عن بحير ابن داخل بن المعافري قال ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة تذكر حديثها وفيه فقام عمر عاص على المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمدا موجزا وصلع على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم وفي الباب حديث ضبت ابن محصن أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر قبل الدعاء لأبي بكر رضي الله عنهما فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال ضبت أنت أوفق منه أرشد هذا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان امرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأما وجوبها فلم نر فيه دليلا يجب النصير إليه وإلى مثله والله أعلم فصل الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سر الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة وقال الحسن بن عرفة حدثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن هوشب حدثنا منصور المزاذان عن الحسن قال من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن قد قام للصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صلي على محمد عبدك ورسولك وأبليه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وقال يوسف بن أسباط بلغني أن الرجل إذا قيم ودع قيمة الصلاة فلم يقل اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلنا الحور العين ما أذهبك فينا وفي إجابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمل حديث عبد الله بن عمرو على ثلاثة منها والرابعة أن يقول ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول وبالإسلام دينا غفر له ذنبه والخامسة أن يدعو الله بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسوله وسؤاله له الوسيلة لما في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسلتعطاه وفي المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمه والصلاة النافعة صل على محمد ورد عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته وفي المستدرك للحاكم من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابه لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها واحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة فهذه خمس وعشرون سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون فصل الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء وله ثلاث مراتب إحداها أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى والمرتبة الثانية أن يصلي عليه في أول الدعاء ووسطه واخره والثالثة أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطا بينهما فأمف المرتبة الأولى فالدليل عليها حديث بابانة ابن عبيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا دعا أحدكم فليجدأ بتحميد الله وثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء وقد تقدم وقال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر معه فلما جلست وبدات بالثناء على الله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب فرواه شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله نحوه وأما المرتبة الثانية فقال عبد الرزاق عن الثورية عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابش بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقرح الراكم فذكر الحديث وقال اجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره وقد تقدم حديث علي ما من دعاء إلا بينه وبين الله هجاب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرق الهجاب واستجيب الدعاء وإذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجى بالدعاء وتقدم قول عمر رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وقال أحمد بن علي بن شعيب حدثنا محمد بن حفص حدثنا الجراح بن يحيى حدثنا عمرو بن عمرو قال سمعت عبد الله بن بسرين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل وصلات على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو يستجاب لدعائه وعمرو بن عمرو هذا هو الأحموسي له عن عبد الله بن بسرين حدثاله هذا أحدهما والآخر رواه الطبراني في مجمل الكبير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من استفتح أولا بخير وختمه بالخير على الله عز وجل لملايكته لا تكتوب عليه ما بين ذلك من الذنوب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء منزلة الفاتحة من الصلاة وهذه المواطن التي تقدمت كلها عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أن مفتاح الصلاة الطهور صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما وقال احمد بن ابي حواري سمعت ابا سليمان الداراني يقول من اراد أن يسال الله حاجته فليبدا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسال حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله أكرم ان يرد ما بينهما فصل الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه لما روى ابن في صحيحه وابو حاتم بن هبان عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم وفي المسند والترمذي وسن ابن ماجه من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وفتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال مثلها الا انه يقول ابواب فضلك وله الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فصل الموطن التاسع من مواطن الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروه لما روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه حدثنا هدبة حدثنا همام بن يحيى حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر على الصفة ثلاثا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء ثم يفعل على المروة مثل ذلك وهذا من تواب الدعاء أيضا وروى جعفر بن عون عن ذكري عن الشعبي عن واب بن الأجدع قال سميت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس بمكة يقول إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعة وليصلي عند المقام ركعتين ثم يستلم الحجر الأسود ثم يجدع بالصفة فيقوم عليها ويستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل وتناء عليه عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسه وعلى المنوة مثل ذلك رواه أبو ذرر عن زاهر عن محمد بن مسيب عن عبد الله بن خبيق عن جعفر وروه البزار عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن محمد بن المسور عن سفيان عن مسعر عن فراس عن الشعبي عن وهب به فصل الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند اجتماع القوم قبل تفرقهم وقد تقدمت الأحاديث بذلك عن نبي صلى الله عليه وسلم غير وجل أنه قال ما جلس سقهم المجلس ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهما وقد روى عبد الله بن إدريس الأودي عن هجاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصل الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه الصلاه الله عليه وسلم عند ذكره وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه وقال غيرهما إن ذلك مستحب وليس بفرض يتم تاركه ثم اختلفوا فقالت فرقة تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة لأن الأمر مطلق لا يختضي تكرارا والما هي تحصر بمرة وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك والثوري والأفزعي وقال عياض وابن عبد البرض وهو قول جمهور الأمة وقالت فرقة بل تجب في كل صلاة في تشهودها الأخير كما تقدم وهو قول الشافعي وأحمد في آخر روايتين عنه وغيرهما وقالت فرقة الأمر بالصلاة عليه أمر استحبام لا أمر إيجاب وهو قول ابن جرير والطائفة ودعى ابن جرير فيه الإجماع وهذا على أصله لإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعله إجماعا يجب اتباعه والمقدمتان هنا باطلتان واحتج الموجبون بحجج الحجة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صحه الحاكم وحسنه الترمذي ورغم أنفه دعاء عليه وذم له وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه الحجة الثانية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال آمين آميل آمين فذكر الحديث المتقدم في اول الكتاب وقال فيه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فابعده الله قل آمين فقلت آميل رواه ابن حبان في صحيحه وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة وجابر بن سمرة وكعب بن عجرة ومالك بن الحواجث وأنس بن مالك وكل منها حجة مستقلة ولا ريب أن الحديث بتلك تلك الطرق المتعددة يفيد الصحة الحجة الثالثة ما رواه النسائي عن محمد بن ابن المثل عن أبي داود عن المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق السبيعي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فليصلي علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح والأمر ظاهره الوجوب الحدة الرابعة ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن علي بن حسين عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورواه الحاكم في صحيحه والنسائي والترمذي قال ابن حبان هذا أشبه شيء روي عن الحسين بن علي وكان الحسين رضي الله عنه حين قُبِض النبي صلى الله عليه وسلم ابن سبع سنين إلا أشورا وذلك أنه ولد لليال خلون من شعبان سنة أربع وابن ست سنين وأشهد إذا كانت لغته عربية يحفظ الشيء بعد الشيء وقد تقدمت تلأ في هذا المعنى والكلام عليها قال أبو نعيم حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحادث بن محمد حدثنا عبيد الله بن عائشة حدثنا حماد عن أبي الهلال العنزي قال حدثني الرجل في مسجد دمشق عن عوف بن مالك بن الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد إلى أبي ذر أو قعد أبو ذر، فذكر حريثا طويلة وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبخر الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وقال قاسم بن أصبر حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وحدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلم يصل عليه وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى به شحا أن أذكر عنده فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قالوا فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين أحدهما أن البخل اسم ذنب وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم قال الله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فقرن البخل بالاختيال والفخر والأمر بالبخل وذم على المجموع فدل على أن البخل صفة ذم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَأَيُّ داء أَدْوَأُ من البخل أثنان أن البخيل هو مانع ما وجب عليه فمن أدى الواجب عليه كله لم يسمى بخيل وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبدله الحدة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه والأمر المطلق للتكرار ولا يمكن أن يقال التكرار هو في كل وقت فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة أو عند شروط وأسباب تقضي تكرارها وليس وقت أولى من وقت فتكرر المأمور به بتكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدم من النصوص فهنا ثلاث مقدمات الأولى أن الصلاة مأمور بها أمرا مطلقا وهذه معلومة المقدمة الثانية أن الأمر المطلق يقتضي التكرار وهذا مختلف فيه فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين وأثبته طائفة وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشارع الشرعي على التكرار، كقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وادخلوا في السلم كافة، أعطيع الله وأعطيع الرسول، والتقوا الله وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صبروا وصبروا وغضوا واتقوا الله، وقوله تعالى: وخافوني واخشوني واعتصموا بالله وعتصموا بحبل الله جميعا، واوفوا بعهد الله واوفوا بالعقود. وأوفوا بالعهد وقوله تعالى في اليتامى وارزقوهم فيها واكسوهم وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع وقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغفلوا وجوهكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وقوله استعينوا بالصبر والصلاة وقوله وأوفوا, ب... وأوفوا الكيل والبيزان في القصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا وَبِعَهْدِ اللَّهِ الله أوفوا وقوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر وإذا كانت أوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذين بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والما من خطابه وإن لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة وهذا كما قلنا إن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد فإن هذا معلوم من خطاب الشارع وإن كان لا تعرض لصحة المنهي ولا لفساده في أصل موضوع اللغة وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي بعرفه الخاص أن يكون اللغة مثلا متناولا أن يكون اللغة متناولا له ولأمثاله وإن كان موضوع اللغض لغة لا يقتضي ذلك فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللغض وعدم اقتضائه لغة وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه المقدمة الثالثة أنه إذا تكرر المأمور به فإنه لا يتكرر إلا بساب أو وقت وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لإخباره برغم أن في من ذكر عنده فلم يصل عليه وللاسجار عليه بالبخل ويعطائه اسمه قالوا ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه سبحانه وملائكته يصلون عليه ومعلوم أن هذه الصلاة من الله تعالى وملائكته عليه صلى الله عليه وسلم لم تكن مرة وانقطعت بل هي صلاه متكرره ولهذا ذكرها مبينا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده ثم أمر المؤمنين بها فتكرارها في حقهم أحق وأكد لأجل الأمر قالوا ولأن الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كميته وذلك بالتكرار قالوا ولأن لغض الفعل المأمور به يدل على التكثير وهو صلى وسلم فإن فعل على المشدد يدل على تكرار الفعل كقولك كسر الخبز وقطع اللحم وعلم الخير وشدد في كذا ونحوه قالوا ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاته لم يكن موافيا لحقه ولا مؤديا لنعمته فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم قالوا ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتسمية من لم يصلي عليه عند ذكره بخيلا لأن من أحسن للعبد الإحسان العظيم وحصل له به هذا الخير الجزيمة ثم يذكر عنده ولا يثني عليه ولا يبالغ في حمده ومدهه وتمجيده ويبدي ذلك ويعيده ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه عده الناس بخيرا لئيما كفورا فكيف بمن أدنى إحسانه إلى يزيد على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم لبعض الذي بإحسانه حصى للعبد خير الدنيا والآخرة ونجى من شر الدنيا والآخرة الذي لا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه فعضلا على أن يقوم بشكره أليس هذا المنع المهتن أحق بأن يعظم ويثنى عليه ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين الملأ فلا أقل من أن يصلى عليه مرة إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم قالوا ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بروم فيه وهو أن يلصق أنفه بالرغام وهو التراب لأنه لما ذكر عنده فلم يصلي عليه استحق أن يذله الله ويلصق أنفه بالتراب قالوا ولأن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا فلا يسمونه إذا خاطبوه باسمه كما يسمي بعضهم بعضا بل يدعوه برسول الله ونبي الله وهذا من تمام تعزيره وتوخيره وتعظيمه فهكذا ينبغي أن يخص باختران اسمه بالصلاة عليه ليكون ذلك فرقا بينه وبين ذكر غيره كما كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي فرقا بينه وبين خطاب غيره فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك هذا على احد التفسيرين في الآية وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى لا تجعل دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعض فتؤخر الإجابة بالاتدار والعجل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعجلة الطاعة حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم في التخلف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذرا يستباح به تأخير إجابته فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار فعلى هذا يكون المصدر مضافا إلى الفاعل وعلى القول الأول يكون مضافا إلى المفعول وقد يقال وهو أحسن من القولين إن المصدر هنا لم يضف اضافته إلى فاعل ولا مفعول وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة ويكون المعنى لا تجعل الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضا وعلى هذا فيعم الأمرين معا ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضا وعن تأخير إجابته صلى الله عليه وسلم وعلى كل تقدير فكما أمر الله سبحانه بأن يميز عن غيره في خطابه ودعائه إياهم قياما للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذكر عنده فلم يصل عليه خطئ طريق الجنة هكذا رواه البيهقي وهو من مرسيل محمد بن الحنفية وله شواهد قد ذكرناها في أول الكتاب فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطئا لطريق الجنة قالوا أيضا فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده فلم يصلي عليه فقد جفاه ولا يجوز لمسلم جفاؤه صلى الله عليه وسلم فالدليل على المقدمة الأولى ما رواه أبو سعيد ابن الأعرابي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو تركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلا وشحيحا والدعاء عليه بالرغم وهذا من موجبات جفائه والدليل على المقدمة الثانية أن جفاءه مناف لكمال حبه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال فأنه أولى بالمؤمن من نفسه فإن العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين كما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله والله لا انت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فوالله لا أنت الآن أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وثبت عنه في الصحيح. أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فذكر في هذا الحديث أنواع المحبة الثلاثة فإن المحبة إما محبة اجلال وتعظيم كمحبة الوالد وإما محبة تحنن وود ولطف كمحبة الولد وإما محبة لأجل الإحسان وصفات الكمال كمحبة الناس بعضهم بعضا ولا يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من هذه المحاب كلها ومعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسلم ينافي ذلك قالوا فلما كانت محبته فرضا وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم والتوقيل وخطاعة والتقديم على النفس وإثاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه فرضا كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر من لوازم هذه الأحبية وتمامها قالوا وإذا ثبت بهذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على من ذكر عنده ووجوبه على الذاكر نفسه اولى ونظير هذا أن السامع السجة إذا أمر بالسجود إما وجوبا أو استعبابا على القول على القولين التالي أولى والله عالم فصل قال نفاة الوجوب الدليل على قولنا وجوه أحدها أنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذكر لأنهم كانوا يقولون يا رسول الله مقتصرين على ذلك ربما كان يقول أحدهم صلى الله عليك وهذا في الأحاديث ظاهر كثير فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره أنكر عليهم تركها الثاني أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بيانا يقطع العلة وتقوم به الحجة الثالث أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول ولا يعرف أحد منهم قال به وأكثر الفقهاء بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة وقد يُسب القول بوجوبها إلى الشدود ومخالفة الإجماع السابق كما تقدم فكيف تجب خارج الصلاة؟ الرابع أنه لو وجبت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره دائما لوجب لو على المؤذن أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يشرع في الأذل لفضلاً أن يجب عليه الخامس أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقد أمر صلى الله عليه وسلم السميع أن يقول كلما يقول المؤذن وهذا يدل على جواد إقصاري على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإن هذا هو مثل ما يقول المؤذن الثالث أن التشاهد الأول ينتهي عند قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اتفاقا واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على آله فيه على ثلاثة أقوال أحدها لا يشرع ذلك إلا في الأخير والثاني يشرع والثالث تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله ولم يقل أحد بوجوبها في الأول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السابع أن المسلم إذا دخل في الإسلام لتلفظه بالشاهدتين لم يحتاج أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثامن أن الخطيب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التشهد ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقررها بالشهادة ولا يقال تكفي الصلاة عليه في الخطبة لأن تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند التشهد ولا في يما معطول الفصل والمجبون يقولون تجب الصلاة عليه كل ما ذكر ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره أولا أو التاسع أنه لو الصلاة عليه كلما ذكر لوجب لو على القارئ كلما مر بذكر اسمه أن يصلي عليه ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب وسواء كان في الصلاة أو خارجها فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة وهي واجب قد فلزم أداؤه ومعلوم أن ذلك لو كان واجبا لكان الصحابة والتابعون أقواموا به وأسرع إلى أدائه وترك إهماله العاشر أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء وعلى الله عز وجل كلما ذكر اسمه فكان يجب على كل من ذكر اسمه الله أن يقرينه بقوله سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى أو جلت عظمته أو تعالى جده ونحو ذلك بل كان ذلك أولى وأحرى فإن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه وإجلاله ومحبته وطاعته فمحال أن تثبت المحبة والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم دون مرسله بل إنما يثبت له ذلك تبعا لمحبة الله وتعظيمه وإجلاله ولهذا كان طاعة الرسول طاعة لله فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله ومبايعته مبايعة لله إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومحبته محبة لله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبذكم الله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيما لله ونصرته نصرة لله فإنه رسوله وعبده الداعي إليه وإلى طاعته ومحبته وإجلاله وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له فكيف يقال تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه ويثناء وتعظيم كما تقدم ولا يجب الثناء والتعظيم الخالق سبحانه وتعالى كلما ذكر اسمه هذا محال من القول الحاد عشر أنه لو جلس إنسان ليس له هجير إلا قوله محمد رسول الله أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبشر كثير يسمعون فإن قلتم تجب على كل أولئك السامعين أن يكون هجيراهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولو طال المجلس ما طال كان ذلك حرج ومشقة وترك لقراءة قارئهم وجراسة دارسهم وكلام صاحب الحادث منهم ومذاكرته في العلم وتعليمه القرآن وغيره وإن قلتم لا تجب عليهم الصلاة عليه في هذه الحال نقضتم مذهبكم وإن قلتم تجب عليه مرة أو كان تحكما بلا دليل مع أنهم مضطر لقولكم الثاني عشر أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجبوا من الصلاة عليه بلا ريب ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بها فإذا كانت لا تجب كلما ذكر اسمه فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه وليس من الواجبات بعد كلمة الإخلاص أفرض من الشهادة له بالرسالة فمتى أقر له فيأولى بوجوبها عند ذكر اسمه تذكر العبد الإيمان وموجبات هذه الشهادة فكان يجب على كل من ذكر اسمه أن يقول محمد رسول الله ووجوب ذلك ووجوب ذلك أظهر بكثير من وجوب الصلاة عليه كل ما ذكر اسمه ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة من حجج الفرقة المنازعة لها بعضها ضعيف جدا وبعضه محتمل وبعضها قوي ويظهر ذلك لمن تأمل حجج الفريقين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فصل الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التلبية قال الدار القطني محمد بن مخلد حدثنا علي بن زكريا التمار حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال سمعت صالح بن محمد بن زائدة يحدث عن إمارة بن خزيمة بن ثابت عن ابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه فاستعاد برحمته من النار قال صالح سمعت القاسم ابن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قلت وهذا أيضا من توابع الدعاء والله أعلم فصل الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر قال أبو در الهروي حدثنا محمد بن بكران أخبرنا أبو عبد الله بن مخلد حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا عون بن سلام انبانا محمد بن سلام حدثنا محمد بن مهاجر عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يستلم الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويستلمه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن من مواطن الصلاة عليه على والمروة صلى الله عليه وسلم فصل الموطن الرابع عشر من مواطب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الوقوف على قبره قال سحنون حدثنا عبد الرحمن بن القاتم عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رايت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ذكره مالك في الموطا وقال مالك أيضا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ودعا ثم انصرف وقال ابن أمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ولا يمس القبر ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يقول السلام عليك يا أبدي فصل الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا خرج للسوق السوق الى دعوه دعوة أو نحوها قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيى ابن سعيد القطان حدثنا محمد بن بسر حدثنا مثعر حدثنا عامر بن شقيق عن أبي وائل قال ما رأيت عبد الله جلس في مأدبة ولا جنازة ولا غير ذلك فيقوم حتى يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعوات وإن كان يقل إلى السوق فيأتي أغفالها مكانا فيجلس ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلعو بدعوات ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة